وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوجا قال مترفوجا إن وجدنا آباءنا على وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَقَدُ جُودَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براه 111. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي 112. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 113. بل متعتب أولئي وآبا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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضه بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا 111. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون